مَا تَنَزَّلُ الْ الملائكَةُ إلَّا بالالحَقّ وَمَا كانوا إذ مُظَرين إِا نَحْنُ نَزلنَ الذِكْرَ وَإَِّا لَ لَحافِظون وَلاقدَدْ أَرْرسَلْناامِ قَبلِكَ فِي شِعَ الْ الأوَّلين وَماَا يتيهِمُ مَ الرَّرسُولٍ إِلَّا كانوا بِهِ يَسَْهْزون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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جز مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ندخلها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم وان عذابي هو العذاب ضيف ابراهيم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 قال وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ قال فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ أَجْمَعِينَ إِلَّا امرأتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جيناك بما فِيهِ فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فَاسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدَابَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ قِطَعٌ نُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَقُ اللهَّه وَلَا تُخْزُون قالوا أَولَمْ نَنْهَا كَان الْ العالممين قَاهَا أُل إبَنات إِكُاتُمُ فَعِلِين مرُكَ إهُ لَ فيِي سَكْرَتِهِم يَعْمَهُون فَخَذَتهمُ الصَّيحَةُ مشرقين. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِئْسَ سَبِيلٌ نُّقِيمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ فَْ تَ قَمن مِنْهُ وَإِهُماَا لَئِمَا مِن مُبين وَلاقددكَذبَ أأَصْحابُ الْ الحجرِ الْمُررسَلين وَتَينهُ آياتنَا فكانواعَنهَا مرضين وَوكانوا يَنحتونَ مِنْ الجبال بُيوت آمنين فَأَخَذَتم الصيحَةُ مُصْبحينَ فَمَا أَْنَاعَنْهُم مَا كانوا يَكْسِبون.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 لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْضُضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَضِينًا فرَبِّكَرَ نَسْسَلَّهُ أَجمَعين أَمماا كانَوا يعملون فَصدَْع بِماَا تُ مَرو ِ الض الْ المُشْكين إ كَفَنك الْ المُسْزين إا كَفَنك الْ المُسْزينَ الذينَ يجعلونَ مع اللهَّ إ هن آخرَ فسوف يعلمون.